Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuban nasu Attaquı Rabbakum Altyazı M.K. Altyazı üvahidetti ve ondan biriyle evlendi ve ondan Sakallah, Ledi tesâlun beji ve arham. İnna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 Yum <S up> ala <S up> <S up> adıqtin, ne nihle? Fıin tıbnalakum, gasheyin min سُفَهَاءٌ أموالكم التي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ كِيَامًا وَرْزُقُوْهُمْ فِيهَا وَكْسُوْهُمْ وَكُلُوْهُمْ قَوْلًا مَعْضُوْفًا وَاذَّكَرُوا الَّذِي إِذَا بَلَغُونَكَ حَفِئَ إِنْ أَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْ وَلَكُمْ kuluga israfan وبدرا ان يكبر ومن كان عنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلي كل بالمعروف، فإذا دفعتهم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حاسبًا.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 يوصيكم الله فِي أولادكم لِلذَكَرِ مثل حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كن نِسَاءً قَصْنَتَيْنِ فَلَهُ النَّثُلُ ثَمَّ تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةَ فَلَهَا النِّصْ وَلِأَبَوْهُ وَاحِدٍ منهما سودس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أباه فلأمّه الثُلث فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وصية يوصي بها أودين. وَبَنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إن إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلّا مَنْ يَكُلَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ لَكُمْ رُبُعٌ مِّمَّا تَرَكْتُ مِن بعد وصيتي يوصين بها أودين ثم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فله مِن بَعْدِ وَصِيَّتِنَّ تُوصُونَ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُكَ لَا تَنكِحُوهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَنَفْلِكِ لِوَاحِدٍ مِنْهُما السُّدُسَ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ min ba'di wasiyati yusa biha aw Allah وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ إِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ إِلَّا وَرَسُولَهُ يُدَخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ إِنَّ الْأَنْهَارَ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ويتعد دا حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا إن الفاحشة من نساءكم فستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتّى تايت وفهُنَّ الموت أو يجعل الله لهُنَّ سبيلاً والذان لا حاف عنهما ان الله <سؤال> رحيم على الله للذين يعملون بيجاه التي ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن ولا الذين يموتون وهم أر أولئك أعتدنا لهم عذابًا أليمًا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن لترث النساء كرها ولا تعبلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموا بفاحشة مبينة وعاشروه النبي المعروف فإن كرهتموه نفع Tekrar duş eyan ve Yücel Allah'ı Fikirin Kâfir. Ve İn Arattı Mestibdeler Zöjdim Kâne Zöjdim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 وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم من فاحشة وما قت وسائر سبيلا. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ ve alematun kullati ardgan kum ve akratun min بكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم إِلَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِغِنَى فَلَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْتَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إن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 وأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَوُ بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ عِيرَ تمتعت به, به من نفاته نأجوره نفريضة ولا 129. إن الله كان عليما حكيما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 اذا اقصن فان أَتَيْنَ بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشى العنه منكم وان تصبر خير لكم والله وفور الرحيم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 للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما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 إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيماً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 حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا سَبِيلٍ سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضاء أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أولامستم النساء فلم تجدوا ما أنفتم فتيمم فتيمم صعيدا طيبا فمسحو بوجوهكم وأيديكم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 اون لعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا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 أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا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 ولو أنهم اضلموا ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما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 ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم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 ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدر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 يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا سباثا أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لا مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَكُولَنَّ أَلَمْ لَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ وَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا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 ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والذان الذين يقولون ربنا الذين يقولون ربنا فَنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا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 فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّونَ أيديكم وأقيم الصلاة وآت الزكاة فلمَ كُتِبَ عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس.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 وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْ لَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ والمتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى و لا تلمن فتى تكون يدرك يَكُوْمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُوْلُوْهَا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ الله وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَا قوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله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 وَيَكُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّةَ طَائِفَةٌ منهم غَيْرَ الَّذِي تَقُولِ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ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 ولو ردوه إلى الرسول وإلى أُولِي الأمر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الذين يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَٰكِنْ لَمَّا جَاءَهُمْ مَا اسْتَطَاعُوا لَهُ اللَّهِ عليكم ورحمته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 تاخذوا منهم وليا ولا نصيرا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 ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقات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 ألا ما ويكفؤ أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثكفت موجهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا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 وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثْقَالٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ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 ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله موانم كثيرة Kezanlik kuntum min qablu famen alaykum fathabiyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira la أستوي القاعدون من المؤمنين غير أول الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فَضَلَّ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ نَذَرَجَهُ وَقُل لَّوْعَدَ اللَّهُ الحسنى وفضل وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّا هُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَا كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَأَحِدَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَمِّمْ اطر او كنتم مرضاء ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوت ولا تهينوا في بتر غاي القوم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 وَاسْتَغْفِرْ لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ولا تجادل عن الذين يختانون ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما يستخفون من الناس ولا يستخ سون من الله وهو معهم إذ يبينون ما لا الله بما يعملون محيطا هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ أم يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا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 ولو لا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منكم أن يضلوك وما يضلون إلا أفسقهم وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ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 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْيهِ أَجْرًا عَظِيمًا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 وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُشْرِكَ Bilallahi, fakadı zla zla, lem bageeda. min لا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وَلَا أُضِلُّ نَهُمْ وَلَا أُمَنِّي نَهُمْ وَلَا آمُرَنَهُمْ فَلَا يُبَدَّلُ كَنَ َآذَانَنَّ أَنعَامِ وَلَا آمُرَنَهُمْ فَلْيُغْرِنَ خَنَقَ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 يَعِذُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِذُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا Aulâik mأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا القاحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعده الله حقا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ تِلاَ لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَل السُّوءَ يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدُ صالحات من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا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 قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء لكن لا تؤ تونهن ما كتب لهن وترغبون <ترجمة> وترغبون <ترجمة> أن تنكحوهن <ترجمة>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 ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروا هاك وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِيَّاتَ فَرْقَائُهُنِ اللَّهُ كُلَّمِن سَعَتِهِ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 وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي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 إِيَّاكُن غنياً أَوْ فقيراً فَاللَّهُ أَعْلَمِ فَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَاءَ أَنْ تَعْدِلُ وَإِنْ تَلُؤُ او فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يا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 بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أولياء مِن Eyabtagoon عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكبر arabı ha ve istehza öbür falat qurdumlarım hatta yakudu fi hadi إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا الَّذِينَ يَتَرَبُّونَ بصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم لكم معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ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 إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَى لَا يُرَاءُونَ النَّاسِ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 مُذَبِّثِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَا إِلَٰهَ tadī dalan husaylā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 إلا هو المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما La yuhbullahu al-jahra bi Allah semmian alim. İntubduuxiran, ou tux. İh u't'fu 'an süin fe inna'llaha kana 'afuven Allah'ı ve Ressulü'nü ve yürediğin ve ve ve ve يقر ببعض ويودون أن يتخذوا بين ذلك سبيل أولئك جم الكافرون حقا ve âtedenlil kafirin âzabı muhîna. Ve lâzin âmenû billahi ve rusûlihi ve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 بر من ذلك فقالوا ألين الله جهرا فأخذته مصاعقة بظلمهم ثم أتخذ العجل من بعد ما جاءت هم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم وَرَبِّي مِيثَاقِي وَقُلْنَا لَهُمُ الدُّخُولُ الْبَابَ سَجَدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا Fabimanaqdirim bi-thaqom ve kufrihim bi-ayatillahi ve qatlimu al-ambiyab bi-rir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 ve kâullarım inna qatelnâl Mâsîh eisabnâ Marya mersûl Allâhi وَمَا ma qatelu ve ma salabu ve تَلَفُوا فِيهِ لَفِيشَكٍ مِنْ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا Rafa'a Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima Wa in min وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِالظُّلْمِ مِنَ الَّذِينَ غَادُوا حَرَّنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّ İm ma'a sabilillahi kesîran ve ahzûhumu ve atadılarlil kafirlerin minhum azab an alima, lakin rastixon fil ailm minhum ve ile elayka ve ma والزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا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 ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لَمْ نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما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 يا اهله الكتاب لا تظلموا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق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 ولا تقولوا ثلاثة. إنّه خير لكم. إنّما الله إله واحد. سبحانه أي يكون له ولد. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته بير فسيحشرهم اليه جميعا فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله وَأَمَّنَ الَّذِينَ اسْتَكْفُوْواْ وَاسْتَكْبَرُواْ فَيُعْذِبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجْدُونَ لَهُم مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا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 فَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَأَلْدَخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِي هُمْ إلَيْهِ صِرَاطٌ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 وَإِن كَانُوا إِخْوَةَ رِجَالٍ وَنِسَاءً فَنِظْرَةَ الذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا والله بكل شيء عليم